A通ite o전 kalt mis다가 Ainu r трääb, ehmet ä begun sinna Ilboxen jính on saatt kindu Sütte meid, غَنَّى فِي نَعْتَا جَالَوْ قُلُوبَ الْمَاتِلِينْ رُوحَ الضَّوْءِ هَلْ وَنِينْ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 حي على درب الفلاح يا جديد مجد بالهدى والياقسا